ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيس مسوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي مَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ